وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول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 العالمين